rud fi hima hima ka Oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Amma ba'du Bapak ibu sekalian Kita akan bersama-sama membaca Maulid Simtu Durar Dan malam ini Malam penutupan Selama Syakban InsyaAllah kita akan ketemu lagi dengan Maulid Simtuduror Malam Ahad 9 Agustus Sekaligus Halal bihalal Malam Ahad 9 Agustus sekaligus halal Bihalal Nanti akan saya umumkan di akhir Majlis insyaAllah Mulai sekarang saya minta Semua handphone di silent Kemudian Usahakan juga semua lisan di silent. Kita pasang niat yang baik. Kita bersama-sama akan baca maulid. Semoga dengan maulid ini kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahuwataala. Berkat cintanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu, mari kita kirimkan fatihah doa untuk kanjeng Nabi sallallahu beserta keluarga sahabat Awliya'u usholihin al fatih ila hadratis sayidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina sayidina rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أروهج مسادتنا صوفية خصوصا منهم سيد الإمام جنيد البغدري وسيد معروف الكرخي وسيد بشير الحافي وسيد Ahmad al-Badawi ثم ila Ruseyidi Fahawli al-Nakshabandi وسayidi Abi Hassan al-Shadili وسayidi Ahmad al-Rifa'i ثم ila Ruseyidi Abi Madian al-Maghrubi ثم ila Ruseyidi Sheikh Abdul Qadir al-Jilani ثم ila arwah jami' saadat al-Sufiyah Hussan Sayidi Abi Yazid al-Bustami ثم ila arwah jami' saadatina al-Alawiyin khususan minhum Sayyidina al ثم Sayyidi Ahmad Al-Muhajir Ahmad bin Isa وسayidi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa sayyidi Al-Fadhih Al-Mujaddad Muhammad bin Ali Ba'alwi wa Al-Habiib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqar wa sayyidi Al-Hubaqir Sakran wal Habiib bin Bakar Sakran wal Habiib Abdullah bin Bakar Al-Aydrus Abdullah Al-Aydrus Adani wa sayyidi Fakhri wal Bakar bin Salim wa Habiib Ahmad bin Muhammad Sayyid Al-Sheikh Al-Habsy wal Habiib Abdurrahman bin Muhammad Mawla Arsy Al-Jubri Yusuf bin 'Abid Al-Hazni thumma ila Al-Habiib Abdurrahman Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baar Rasul Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البحر الجفري والحبيب عبد الله بن سن بن طاهر والحبيب عبد الله بن مر بن يحيى ثم إلى رسادي وحبيبي الحبيب باكر بن عبد الله بن طالب الطاس وأصلي وفري مشايخي وتلاميذتي وإخوتي وإخواني وأولادي ثم إلى رسادي والشيخ وولدتي الله بنا علي بن محمد بن هسن الحبشي والوالديه الحبيب محمد بن هسن الحبشي والحبة علويه بدهوسن الحدي الجفري ومشايخي وتلاميذتي وإخوتي وإخواني وأولادي Al-Habib Abdullah, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Al-Bil Al-Khadidah Al-Sulim, Al-Qurim, Al-Saydi, Al-Saydi, Al-Saydi, Al-Saydi, Al-Qudwati Allah, Habibi Muhammad Anis bin Al-Bil Al-Habji Al-Walidayah, Al-Habib Al-Habji, Al-Habji, Al-Bil Al-Zawjati Al-Habba Shifat, Al-Tahha bin Al-Zubhaf, Al-Walidihah Al-Ibn Ami Ali bin Muhammad Anis al-Habji, Al-Ladiah, Al-Saydi, Al-Rafan Al-Ibn Al-Rajadih Ahmad Abdul Rahman bin Al-Aidul Z wa zujati habasyah wa jadati wijiji wa jardin zahra at-talah thumma arwah jami'a awliya' hadzal balda wa asliha wa sallallahu alaihi wa sallam umar thumma ila arwah walidina wa walikum wa amwatinna wa matikum kana bi sabab hadhra ma'ana anallahu yaghfir lahum wa ya'li darajatin jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa wa fid akhirah وعلى الذينية وعلى كلية صالحة للجامعة النافئة وعلى منوى حبيبي علي بن محمد بن سلحبسي وأن الله يقصروا لهم من بأوفر حظ ونصف من نفحات والأسرار وأربقات والآجار في هذه الليلة الشريفة أن الله يجأل ببركاته ببركاته هذا المجلس يجأل كبورهم روضةً من رياض الجنان ويدخل في كبورهم الراحة والريحان والفسة والعمان والمغفرة, والمغفرة والدوان ويجأل سكنهم الجنان مع النبيين وصديقين والشهداء صالحين وببركه جميع أن الله يرزقنا الظفر في القدر في ذلك الشهر الكريم شهر رمضان ويرزقنا المغفره والرحمة وعتقا من النار على هو وعلى من يهب علي الى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحه يا ربنا اياه نستعين بسرطه المستقيم الذين عباد الله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 يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسل يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدى يا ربي صل على محمد أحناً وراء منطقاً وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه والصدق يا ربي صل على محمد أفظل من بالتقال Yeah. I'm mm -hmm. قَوَّامًا تَأْخِرُ وَيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا لَقَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم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 كزرع أخرج شبأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عدم شانه خلق الخلق لحكمه وطواعديها علمه وَبَاسَطَ لَهُمْ مِنْ فَاضِلِ مِنَّةِ مَا جَرَتْ بِهِ فِي أَقْدَارِهِ قِسْمًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَشْرَفَ خَلْقِهِ وَأَجَلَّ عَبِيدِهِ رَحْمَةً تَعَلَّقَتْ إِرَادَتُهُ الأَزَلِيَّةُ بِخَلْقِ هَذَا العَبْدِ الْمَحْبُوبِ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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجل الحق في عالم قدسه الواسع تجل ينقضى باندشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكرره بكسرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده السقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصر به قلب منير إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا الله يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنا ما جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجماله قد ترقى في الحسن على مقام وتناها في مجده وتعالى لا حدده العيون في اجتلده بشرا كاملا يزيح الضلالا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 حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى خيرات مستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان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 اللهم صل وسلم بأجلِّ الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكبال صلاه يتصل بها روح المصلي عليه به صلاه يتصل بها روح المصلي عليه به فينبعث في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعدا اله وصابه الذين ارتقوا صحوه المجد بقربه وَتَفَيَّأُ ذِلالَ الشَّرَفِ الْأَصْلِيِّ بِوَدِّهِ وَحُبِّهِ مَا عَطَّرَ رِقَاناً فِي نَشْرِ ذِكْرَاهُمْ نَسِيم do أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسئة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المترك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوسف الكمال المترك والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبتون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليدشرف به موت استقراره وموضئ خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهر وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشراً ما كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر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 تشويقا للسامعين من خوافص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سيار أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامن ولعل الله ينفع به المتكلم والسامن فيدخلان في شفاعة هذا النبي السافع آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم. الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وقد ان القلم يختم ما حركته فيه الأنامل مما استفادوا الفهم من سفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي عسان شمائل وهنا حزن ان انبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآذار ليتشرف بكتابته الكلم والقرفاس وتتنزى في عدائك الأسماء والأبصار وقد بلغنا بالحديث المشهورة أن أول شيء خلقه الظعو النور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلقين فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق في سندي عن جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء الهور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعد، وقد عجدت الروايات بأنه أول الخلق وجوده وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خطية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستهدعت هذا النور المبين أسلاف وبتون من شرفته من العالمين فتنكل هذا النور من زلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتقريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلبي ذي القدر العظيم وأميها التي في المخاوف في آمینة السیدة الكريمة آمینة فدلكوا صلب عبد الله فألقوا إلى بنيها فضمته أشه و بمعونة الله محافظا على حقي هذه الدرة وصونها فحملته بريات الله كما ورد عنها حملان خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشوه منه من ولا حللا حتى مر شهر على الشهر من حمله وقرب وقت برزيل على مشاهدته لتنبسط على آل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آذار مجد الصميم al so so Ya ab eh tawojodi walagam بدور شراك هذا الشراء والعيون متسوقة إلى بروج متسوقة إلى ثقات جوائر كنوج وكل دابة لكريش نبغط فاش العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل الحملا في ذلك العام إلا عدى في حملها بغلام من بركاتي وسعادتي هذا الإمام ولم تجل أرض والسماوات ومدى تحميها تنبية الفرع بملاقظ عشر في البريان وبرز من علام الخفاء لعلام علم الظهور بعد تنكله في البطن والذور وظهر الله في الوجود باجتاز قرين وباشد في العالم الكبير ما إذا تصرفي ودعدين ببروز هذا البشر الكريم اللهم صلِّ وسلِّم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى عالي فحين قرب وأنود هذا الحبيب على ندى السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيم فعنطار الجون إلهي على أهل المجود تثيت فألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، والقدرة كشفتنا هذا المصطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فقق النيور فأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بدوفك الله سيدة مريم والسيدة آسية وما هم من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على هدور وجود هذا المولود فانفلق السف الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام السلام عليك يا حبيب سالم عليك صلاة الله عليك أشرق قد ترابوا يا شراب زادين مستمرين ليس ينفان حيث أدينا ضاءا جمع الفقر المؤفى ولي ربي كل حمد جل سعد. مرحباً مرحباً مرحباً مرحباً جد مرحباً يا سعدا ابا النار ابا يا نور العين مرحبا والله جدا الحسين مرحبا و بجاهه الهي مرحبا جوادا للكل مكس اهدنا نهجا سبيله يا الله كي بي نزعات ونرشد يا الله ربي فغفر لي ذنوب يا الله بمركز ذاتي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا مك يا الله ربي قادر لي دوني يا الله يا رسول الله يا محمد يا الله وان الله طوله الشرق يا هلال بيت النبي يا هلال الصفا والمناجا بث بنت بنحبك يا من يغفر بما فقدم النار في رضا ربي يمشي في صباحة وممشي يا بنكود يا غنان يا بشفاء من المخت حبيب المشفى للك الكدر والجرى Go. ورد مخطونا مقولا مكتو أسرا تولد ذلك لشرفه إن الله أي للقدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من الأجائب ما يدل على أنه أشرف المحروقين وأفضل الحباب فقد رداء لبد الرحمن بن أوف أن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولد الآمنات رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلا فسمعت قائنا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت شفاء فعضاء بين المشرك والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قال ثم ألبست ووجعت وفهم أنشف أنغشيتني دلمة ورعب وكشاررة أي مني فسمعت قال إلي أقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وعشر ذلك أني ثم أودني الروم ودلمة وكشاررة أي ساري فَسَمِعَ دُغَا إِلَيَّ يَقُولُ أَيْنَ ذَهَبْتَ بِغَادٍ إِلَى الْمَشْرِقِ قَالَ ثَلَمَ يَجِ حَدِيثٌ مِنِّي عَلَى بالٍ حَدَّدْتَ عَزَّهُ الله فَكُنْتُ مِنْ أَوَالِ النَّاسِ إِسْلَامًا وَأَكْمَ جَمْعَةِ السُّنَّةِ مِنَادِي مِنَ الْمَوْجِزَار وَبَاهِرَ الْآيَاتِ بَيَانًا بما يغضب بعدم شرفه عند مولاه، وأن عينا إلائته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي لصرات المستقيم. عشرة الصلاة والتسليم على الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حاصرنا من الكرامات في عوالم الشهادة والغيوم. تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السعيد وأخلاكه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصل الحسني والخلق الجميل الذي خصته به علاية خلاك وليقبل السامع ما أوليه عليه من شريف الأخلاكه بأذن الواعية فإنه سوف يجبعه من أعصاب الحبيب على الردات العالية فليس يشاموان السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يجب أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أذر فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوعا قاما أبيضا لوني مشربا بحمره وآسع الجبير حسنه شعره بين الجمة والغفرة وَالَّذِي أَعْطَى الْإِنْسَانَ كَامِلَ قِيَمِ فَاصِلِهِ وَأَطْرَافِهِ وَالِاسْتِقَامَةَ الْكَامِلَةَ فِي مَحَاسِنِهِ وَأَنْصَافِهِ لَمْ يَأْتِ بَشَرٌ عَلَى مِثْلِ خَلْقِهِ فِي مَحَاسِنِ نَظَرِهِ وَسَمْعِهِ وَنُطْقِهِ وَخُنُقَ مَغْهُ عَلَى أَجْمَلِ صُورَةٍ فِيهَا جَمِيعُ الْمَحَاسِنِ مَحْسُورَةٌ وَعَنِها مَقْصُورَةٌ إذا تكلم نظر من المعارف والعلوم نفائسا ترر ولقد موتي من جوامع القرئ ما عجز على الاتيان بمثله مصاقر البلغاء من البشر تتنزق العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد مخروقا في الوجود على مثاله زايدون نبغول تبسم والمشمل هوينا ونوم الاظفاء ما سوا خلق النسيم وانا غير محيا بالروض قد رحمة كله حزم وعزم وكر وعصمه وحياء معجز القول في كريم الخلق والخلق مقسم اعضاء وَإِذَا مَشَى فَكَأَنَّمَا يَنْحَدُّ مِن صَبَبٍ وَيَطَّوُدُ سَرِيعًا لِّمَشْيٍ مِّن غَيْرِ خَبَبٍ وَمَا الْكَنزُ الْمُطْلَسُمُ الَّذِي لَا يَأْتِي عَن فَجْأَةٍ بِأَغْصَابٍ أَوْ أَصَابِ بِقِطَاحٍ وَالْبَدْرُ تَمُّ الَّذِي يَأْخُذُ الْأَلْبَابَ إِذَا تَغَيَّرَتْهُ أَوْ سَنَا جُنْهَ حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرف القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الخام مع ندات الجلد أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كملت ما حصلوا فروءا السناء للبدع عند تمامه لم يقص وعلى تفنن وصفيه وصفي يفن الزمان وفيه ما لم يوصفه فما أجل قدرك العظيم وأوصى خضرك العظيم آم. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله ولكد التصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيك عن كتابته بتون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاك سبكا وعوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين واجابه إجابة معجلا وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملا وله مع سهولة أخلاكه الهيبة الكوية التي تردعت منها فرائس الأكوياء من البرية ومن نشرته به دعقت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الجمالية والمرفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا أنزين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز كتعالى مجدها أخذت على نجم السواف علاني وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحجاء ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من الذكر والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أنسج عنة العقلاء.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 وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم يا حجرة دم الجمال محمد الحويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة دم الجمال كاملاً بدرا ماذا العمر مني يا محمد وانك ضا ولم تسمح خلي الرحيق أن أنظر لحجر ماذا العمر مني يا ولم تسمح لي الأيام أن أهذر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا يا ورب السماء أعطى سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة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 ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نيتنا وعامالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين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 وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واغضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل ثوبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسوط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأبطار وأيدهم بتعيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا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 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومك إياك العدد وإياك مستعينك سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم رض الموضوب عليهم ورضا بي آمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب efeknya tolong dihilangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan sebagian besar dari maulid Simtudurur Semoga berkat pembacaan maulid ini Dosa-dosa kita semua sampai hari ini sejak dahulu kala Diampuni oleh Allah SWT Dan semoga semua amal soleh kita yang penuh dengan kekurangan Dengan cacat diterima oleh Allah SWT dan semoga kita dipanjangkan usia dalam kebaikan, ketaatan, kesehatan, kenyamatan, keriduan, kekayaan, kemudahan, kelapangan oleh Allah SWT Khususnya sehingga kita dapat sampai bulan suci Ramadan dalam keadaan yang terbaik Semoga kita diberi oleh Allah SWT kucuran rahmat, ampunan dan dicatat sebagai orang-orang yang bebas dari siksa api neraka dan semoga kita termasuk orang-orang yang dapat malam Al-Qadar Yang dapat Laylatul Qadar Begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, kerabat kita, keluarga kita, anak keturunan kita, sahabat kita Dan semua orang yang pernah berbuat baik kepada kita Semoga mendapatkan kebaikan malam Al-Qadar dan semoga Allah Taala menjadikan semua orang yang hadir di majlis ini maupun yang mendengar suara majlis ini, yang melihat majlis ini, yang berada di majlis ini maupun yang berniat Tetapi berhalangan. Semoga semuanya dicatat orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala melembutkan hati kita Semoga Allah melembutkan hati kita Semoga Allah melembutkan hati kita Menerangkan fikir kita Melapangkan jiwa dan dada kita Dan semoga Allah Ta'ala Menjadikan berkat majlis ini Kita semua menjadi orang-orang yang bersemangat Untuk berjalan mendekat kepada Allah Bersemangat untuk taat kepada Allah berselera untuk beribadah kepada Allah taala dan semoga bahagia kita ada dalam taat kepada Allah taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, insyaallah Jumat ini Jumat yang terakhir untuk bulan Syakban pengajian di Masjid Ar-Raudah. Jumat depan belum tahu sudah masuk satu Ramadan atau belum gitu kan? Nanti tahunya lewat pengumuman pemerintah. Maksudnya Jumat depan itu sudah mulai terawih atau belum, kita lihat pengumuman pemerintah. Karena menanti pengumuman pemerintah, maka Jumat depan saya istirahatkan Majlis Ar-Rawdoh yang tiap Jumat malam Sabtu. Tapi jangan khawatir, bukan pengajiannya libur. Nanti kalau pemerintah mengumumkan, misalnya malam Ahad mulai terawih, atau malam Sabtu mulai Terawih, pokoknya begitu diumumkan Pemerintah, di Majlis Ar-Rawdoh Juga dimulai sholat Terawih, insyaAllah Tiap malam Ramadan, sholat terawih Di sini dimulai jam setengah Delapan, sholat isyaknya jam setengah Delapan, insyaAllah Tiap malam kita Usahakan untuk baca Dua juz dalam 20 rakaat, insyaAllah Nanti malam 17 kita Khatamkan, amin Allahumma Amin Nanti setelah terawih Setiap kurang lebih jam setengah 10 Sampai setengah 11 malam Tiap hari tanpa libur Sampai malam 17 Ada pengajian di sini Pengajian tafsir Al-Quran Tafsirnya tafsir kisah-kisah Rasul Nanti saya pilih kisah yang mana Enaknya kita bahas lagi kisah Nabi Suleman Mulainya jam setengah sepuluh Insya Allah sekitar, sekitar itu selesai Mungkin molor-molor dikit ya, Sampai setengah sebelas Menyesuaikan dari selesainya sholat Terawih Nyantai Nanti yang mau bawa kacang godok Boleh Dari rumah Yang mau bawa mie godok juga Boleh Pokoknya yang mau niat ngasih makan Orang yang habis di sini juga Boleh Santai-santai Kita akan bahas Kisah Nabi Sulaiman Alayhi Salam Kenapa saya pilih kisah Nabi Sulaiman? Karena Masjid Ar-Raudah sedang membangun musolla Raudatul Jannah. Seperti Nabi Sulaiman pengin bangun kerajaan ya, maka saya mengajak jenengan semua berniat bangun kera kerajaan, tapi kerajaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita dicatat sebagai kuli-kulinya Kanjeng Nabi. Ya, sebagai kuli-kulinya Kanjeng Nabi. Saya cuma pengin ngobrol santai saja. Tadi saya duduk di sini dengar anak yang teriak, dengar anak yang terjerit. Saya yang kotor ini kan rodok terganggu gitu ya, rodo terganggu. Aduh, ada suara anak, ada suara ini. Kemudian hati saya ngomong, lembok dinek mati. Lembok ada anak yang bengak-bengok itu dinek mati. Lah, kenapa? Kamu kok sampai terganggu? Terus saya ingatkan jeng Nabi Muhammad SAW. Betapa luar biasanya Rasulullah SAW telinga kita ini paling bisa dengar berapa berapa jarak dan yang kita dengar paling ya cuman suara manusia, suara kucing, suara hewan, ya, suara makhluk hidup yang nyata. Lah kalau Kanjeng Nabi sallallahu dikatakan di Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzii barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir sebagian ahli tafsir mengartikan innahu sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat sedangkan ahli tafsir yang lain mengartikan innahu sesungguhnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as samii' al basir punya pendengaran yang luar biasa dan punya penglihatan yang luar biasa. Nabi tak melihat cuma yang lahir tapi nabi juga lihat yang golip. Yang lahir Rasul bisa lihat ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke atas, ke bawah. Semua beliau bisa lihat itu yang lahir. Yang batin beliau bisa melihat yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang, beliau juga bisa mendengar yang dahulu, yang sekarang maupun yang akan, datang beliau bisa mendengar suara manusia jin, setan, malaikat dan makhluk apapun yang kita belum mengerti, semua terdengar oleh kanjeng Nabi Muhammad tetapi subhanallah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu tidak ada suara yang bisa mengganggu beliau semua yang masuk ke dalam diri beliau menjadi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin apapun yang beliau dengar menjadi rahmat apapun yang beliau lihat menjadi rahmat sehingga diceritakan dalam sebuah riwayat beliau salat kemudian beliau memperingan salatnya salatnya dipendekkan bacaannya kemudian beliau salam. sahabat pun nanya wahai kanjeng nabi kenapa kok salatnya hari ini tidak sama dengan salat-salat hari sebelumnya itu membuktikan kanjeng nabi kalau salat bersama sahabat radha lama maka sahabat nanya kenapa kok hari ini agak pendek salatnya agak agak ringan maka rasul menjawab aku mendengar suara anak yang menangis nangis di dalam sholat tadi ada suara ya anak yang yang nangis. Maka aku iba kepada ibunya. Jangan sampai ibunya itu sholat. Khawatir mikirkan anaknya. Maka sholatnya kuringankan. Coba kalau telinga kita yang mendengar anaknya sopoh kuih. Ya anaknya sopoh kuih. Mbok lagi orang genah. Nek masjid kok ngga bocah. Bocahnya kok ada ditinggal neng omah. Itu kalau telinga kita yang dengar tapi kalau telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengganggu salat beliau yang mengganggu jamaah beliau tidak bisa mengganggu justru wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sungguh kami utus engkau sebagai rahmat bagi alam semesta maka mendengar yang tidak enak jadinya juga enak bayangkan perbedaan kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Karena itu tidak ada manusia yang yang bisa mirip, apalagi menyamai, apalagi menyaingi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Nah beliau di akhir bulan Sya'ban seperti ini, sallam memberikan arahan kepada para sahabat, memberikan arahan kepada umatnya. Di antara arahan itu adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak. Mengucapkan dua kalimat Dan memperbanyak mengucapkan dua kalimat Sabda beliau s.a.w. artinya Banyaklah mengucapkan dua kalimat ma Yang dengan dua kalimat tersebut Allah Tuhan kalian akan menjadi ridha Kalau kalian mengucapkannya Dan dua kalimat lagi Kalian pasti membutuhkannya Dua kalimat yang akan buat Allah Tuhan kalian ridha Adalah ucapan istighfar Ucapan syahadat dan ucapan istighfar Sedangkan dua kalimat yang pasti kalian butuhkan adalah Permohonan surga dan minta berlindung dari siksa api neraka Oleh para ulama kemudian dicantumkan sebagai doa Mari kita baca bersama-sama Saya yakin anda semua sudah hafal Ashadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nas'alukal jannata wa na'udzubika Minun Nair, Ašhadu an Laa ilaaha illallah, Astaghfirullah, Nasaalukal Jannat, wa na'udubika minun Nair, Ašhadu an Laa illallah, Astaghfirullah, Nasaalukal Jannat, wa na'udubika minun Nair. Ini diperintahkan untuk banyak-banyak dibaca. Ditambah juga doa yang Rasul ajarkan kepada istri beliau tercinta Aisyah radiyallahu anha. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul. Wahai Rasul, kalau saya ketemu malam Al-Qadar, saya mesti minta apa? Menunjukkan ini kecerdasan istri Rasul ini radiyallahu anha. Karena beli ta beliau tahu kalau malam Al-Qadar itu Allah ngasih karunia yang luar biasa. Minta apapun dikasih. Makanya nya Sayyidatuna Aisyah nanya sama Rasul, kalau saya ketemu adrabtu ketemu Lailatul Qadar, saya enaknya minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Rasul pun mengajarkan ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna atau fa'fu anni. Ya Allah innaka afun sesungguhnya Engkau Maha pemaaf, pemaaf Tuhibbul afwa. Suka memberikan maaf dan suka pada orang yang memberi maaf. Fa'fu anna. Maka maafkanlah kami semua. Dibaca tiga kali. Ditutup dengan ya Karim Duhai yang maha pemurah. Duhai yang maha dermawan. Ya Karim Ini juga bagian dari doa yang diajar, diajarkan kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam sehingga kalau kita baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata ya allah aku minta surga kami minta surga wa na'udzubika minan nar dan kami berlindung kepadamu dari siksa api neraka dibaca tiga kali dilanjutkan allahumma innaka afun anna Tiga kali ditutup dengan ya Minimal habis terawih Bareng-bareng baca ini Kalau bisa lebih banyak, lebih bagus Karena itu perintah Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallallahu alaihi Satu hal yang saya dapat di akhir-akhir ini Ketika ceramah Saya lagi cari jawabannya juga Belum ketemu Doakan saja saya bisa ketemu jawabannya nanti Sebelum khataman malam tujuh belas ada pertanyaan yang menggelitik hati saya Sebetulnya mana yang lebih dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW Diangkat menjadi Rasul Atau malam Al-Qadar Jadi malam Al-Qadar itu Sudah ada duluan Atau kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul Baru ada Al-Qadar Sebab ayatnya berbunyi Inna anzalnahu filailatil Qadar Sungguh kami menurunkan Al-Quran tersebut di malam Al-Qadar Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi sebagai wahyu secara keseluruhan Itu 30 juz ada dalam dada Rasul di malam Al-Qadar Dan itu ketika Rasul usia 40 tahun Dan itu di bulan Ramadhan Nah itu tanggal berapa tidak ada yang tahu jelasnya Jangan dikira malam 17 Ramadhan kalau di negara kita ditetapkan sebagai malam nuzulil Quran Oh berarti dulu Rasul itu terima wahyu Malam 17 Ramadan ya, Karena laylatul kodarnya waktu Rasul terima, terima wahyu itu Tanggal berapa Mesti menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Bisa jadi malam 17, malam 19, malam 21, 23, 25, 27, 29 dan setel, seterusnya Nah yang menarik di sini. Itu nanti silahkan dipelajari. Itu Lailatul Qadar dijadikan mulia untuk umat Islam khususnya kan, untuk mata Rasulullah. Artinya itu hadiah diberikan ketika Rasul dapat wahyu atau sebelumnya udah ada Lailatul Qadar tapi sifatnya biasa umat-umat lain yang enggak dapat. Terus untuk kita nih, Lailatul Qadar untuk umat Islam pahalanya dilipat gandakan. Saya mau nanya begini Lailatul Qadar itu diceritakan di Al-Qur'an malaikat turun ke bumi atau malaikat yang di bumi naik ke langit. Malaikat yang di langit turun ke bumi atau malaikat yang di bumi naik ke langit. Biasanya kan ada oplosan malaikat, malaikat sore naik, malaikat malam tuh turun. Nah, ketika Lailatul Qadar itu malaikatnya naik ke langit atau malaikatnya dari langit turun ke bumi? Tanda Zalufi, malaikat dari langit turun ke bumi. Jumlahnya berapa malaikat yang turun ke bumi? Tidak terhingga. Malaikat-malaikat yang enggak pernah turun maka turun ke bumi. Pertanyaan saya, apakah alam langit itu dengan alam dunia indah alam dunia? Kok sampai malaikat itu pada turun semua ke bumi? Ini ada apa di bumi? Sejatinya kan alam langit itu Lebih in, indah Makanya Rasulullah dihibur dengan Isra'dan Dan, dan Meorot Nanti kita dijanjikan dengan surga Yang disifatkan surga itu ting, tinggi mulia Kalau neraka itu di dasar Bumi lapisan yang ke-7 Di tempat yang paling, paling rendah Tapi kalau surga yang tinggi mulia begitu Nah pertanyaannya kenapa Malam malam Lailatul Qadar Malam Al-Qadar Malaikat diturunkan ke bumi Rahasianya adalah Karena malam itu malam Al-Qadar Artinya di malam itu Allah menghias bumi Dengan hiasan yang luar biasa Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sehingga malaikat-malaikat di langit Iri pengen turun ke muka bumi ingin menikmati malam tersebut, karena ada kedahsyatan yang luar biasa di muka bumi, yang tidak ada di langit di malam hari itu, sehingga malaikat Tungan Tri ingin turun ke bumi, sehingga dikatakan keesokan harinya, ketika malaikat kembali ke langit, matahari sinarnya jadi redup, Karena banyaknya malaikat yang melintasi alam ini kembali ke sana, melewati mata, matahari, melampaui matahari, karena matahari adanya cuma di galaksi bima, sakti matahari kita, sedangkan alam itu jauh lebih lebih tinggi, dilewati oleh malaikat sehingga mataharinya redup. Berarti malam Al-Qadar itu luar biasa. Sayangnya kita menganggap itu biasa-biasa saja. Nah, kalau malaikat saja ngetani setahun antri Pengen datang ke muka bumi Nah kalau kita dikasih tahu Sepuluh hari terakhir itu Perkiraan munculnya Al-Qadar Kok kita biasa-biasa saja Ngampunten justru ibu-ibu Sepuluh hari terakhir antri ke toko Yang ada bukan Lailatul Qadar Tapi mall Qadar Masjid-masjid justru tambah Sepi Parkiran masjid tambah Sepi parkiran toko tambah rame itu kenyataan di malam al-Qadar. Itulah sikap orang-orang yang mengaku pengin dapat malam al-Qadar. Berarti sikapnya adalah janji palsu. Nah, karena itu yuk saya ingin mengingatkan Saudara dan hadirin, udah bertahun-tahun kita ini nganggap Ramadan itu mungkin biasa, Lailatul Qadar itu biasa, Yuk kita song-song dari sekarang siap-siap pengen dapat malam al-Al-Qadar. Ini yang dapat saya sampaikan. Terakhir pengumuman, udah jam setengah Sebelas ya eh, Enggak kroso dua jam setengah kita duduk ini Pengumuman dari saya Tadi tentang Taklim Ramadan sudah jelas ya Tolong dicatat, malam 17 Ramadan Miturut Me kalender pemerintah Miturut pengumuman Nanti dari peme pemerintah Tanggal 1 Ramadannya kapan Malam 17nya ikut pengumuman Pemerintah Malam 17 Ramadhan khutmul Quran di sini. Jadi tolong dicatat dari sekarang. Nanti ajak keluarganya, temannya, sahabatnya untuk hadir. Kita sholat berjamaah. Sholat traweh. Khataman dalam sholat traweh. Siap hadir tidak kira-kira? InsyaAllah ya. Seperti tahun-tahun yang yang kemarin. Kemudian tolong dicatat yang kedua. Malam 9 Agustus. Tanggal 9 Agustus. Malam Ahad. 9 Agustus Malam Ahad Tepatnya tanggal 14 Syawal Malam 14 Syawal Itu saya niatkan Untuk Hal Habib Anis Tahlilnya Sekaligus untuk halal bihalal majlis Ar-Rawdoh Dan itulah nanti Nyambung pembukaan maulid simtudurornya Jadi kita akan baca Maulid simtuduror Dan juga akan tah Tahlil halal bi, bihalal Insya Allah dari Malang yang akan hadir sudah konfirmasi bis-bis pariwisata di kota Malang sudah habis disewa untuk tanggal 9 Agustus. Kurang lebih ada 300 bis dari Malang akan datang ke Solo. Insya Allah. Menurut berita yang saya dengar baru saja jenengan mau bawa 500 bis dari kampung masing-masing. Mosok -masing. kalah yang sama yang yang Malang ya malang 300 bis kalau teman-teman kemarin 18 Mei ada 20 ribu orang ditambah itu nanti sekitar 30 ribu orang itu kan bis, mobil, kereta dan lain sebagainya ya ada sekitar 30 ribu orang itu sudah 50 ribu orang lah saya pengen gak 50 ribu saya pengen angka keramat 7 itu tercapai, saya pengen 70 ribu betul-betul terwujud di 9 Agustus nanti sekaligus peringatan kemerdekaan Republik Indo. Indonesia, kita song song guru dari tanggal 9 Agustus karena kita manfaatkan momen itu untuk halal bihalal. Nah satu tema yang menarik yang juga akan kita bawa maulidnya akan diiringi dengan 5.000 rebana, insya Allah ya. Maulidnya akan diiringi 5.000 rebana. Jadi kalau kita mau gila, gila sekalian, jangan nanggung nanggung. Ya gila filhar ini. Jadi kalau mau gila kebaikan sekalian, jangan nanggung nanggung, saya yakin insya Allah bisa kemarin kita udah 1150 rebana, dikhawatirkan nanti itu gak merdu nanti, ruwet nanti gak enak, ternyata tidak ternyata bisa mer, merdu ternyata juga bisa eh, enak ternyata juga bisa syah, syahdu ternyata banyak yang nangis cuman gara-gara dengar suara rebana Rebana ditabuh bersama-sama Kenapa bisa begitu? Ini warisannya Rasulullah SAW Ini warisannya para wali Jangan enggak usah nyanyi Saya yakin ditabuh saja itu ada hebat yang luar Luar biasa Mau dibuktikan? Coba ditabuh Allahumma sallallahu alaih Coba ditabuh yang Salawatullahitaksha tadi Tidak usah pakai lagu rebana aja. Hmm, hmm, hmm, hmm. Nanti kalau kelamaan mau lagi. Ini bayangkan kalau ada 5.000 orang nabuh barang seperti ini. Kira-kira hebat atau nggak hebat? Hebanya luar biasa. Makanya di majlis ini uh, kita insya Allah semua hadir ya. Baca maulid lelet ya kita doakan Habibusyn Anis sehat walafiat seger buker bisa mimpin maulid lelet tim tutulor nanti tanggal 9 Agustus. Amin, Allahumma, Amin. Setuju ibu-ibu? Setuju apa? Siapa yang tidak tujuan angkat tangan? Semua setuju ya insya Allah Dini mau maulid simtuduror Kita ingin menyenangkan kanjeng Nabi Muhammad SAW Dan insya Allah Insya Allah kalau sampai terwujud 9 Agustus Di pelataran Masjid Agung Surakarta Pelataran Masjid Agung Surakarta Insya Allah itu maulid simtuduror yang dibaca pertama kali Di pelataran Masjid Agung Surakarta dengan sekitar lebih dari 50.000 orang dan diiringi 5.000 rebana, mungkin tidak akan terulang lagi. Jadi kalau kita nggak hadir, yo eman, eman, kita akan pecahkan rekor. Bukan saya nggak urusan rekor dunia, moh aku, saya pengen pecahkan rekor akhirat dari zaman Nabi Adam sampai sekarang belum pernah ada 5.000 rebana ditabuh dengan niat untuk menyenangkan ganjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk bareng-bareng kita buat langit gempar Dengan tabuhan rebana Dari Surakarta dan sekitarnya Jenengan siap beli rebana? Oh, ya kan ini kalau semua beli rebana Udah dapet berapa ini? Terus pokoknya ikut nabur Tok-tok tung-tung gitu kan salah? Selesai Hadir ya insya Allah ya 9 Agustus Karena saya tidak menyiapkan konsumsi ya 70.000 orang ini kan repot konsumsinya Tidak menyiapkan konsumsi maka nanti yang punya aqua, satu satu apa namanya kerdus, bawa air mineral satu kar, kerdus, cum-cumkan temennya masing, masing kita belajar untuk gotong gotong royong, jadi ada dari dalam gitu loh ya, gak kita cuma nunggu, tapi kita bergerak untuk mem memberi, tentu saja panitia menyiapkan, cuman jumlahnya berapa, wallahu aklam, minimal saya siapkan sekitar 30 ribu air mineral minimal saya insyaallah Allah siapkan 30 ribu air mineral Mineral, selebihnya terserah Anda, yang 30 ribu saya, saya niatkan untuk nyambut tamu yang dari luar kota Jauh-jauh, jenengani dalam kota bak Minum sendiri-sendiri Iya, karena guru saya ngaman nanti Itu kalau ada tamu dari jauh, minimal dikasih air, mie, minum Minimal air minum Syukur-syukur nanti bisa lah le, Lebih Semangat hadir enggak nih 9 Agustus Semangat ya Nanti kalau udah deket akan kita apa buat selebaran-selebarannya Insya Allah Bagi yang ingin, ingin ikut andil jadi panitia Pengin ikut andil jadi panitia Pengin ikut jadi apa namanya eh, Panitia untuk 9 Agustus Nanti setelah setelah usainya majlis ini Setelah selesai makan Jangan pulang silakan kumpul bersama saya Rapat 10 menit selesai Ya rapat 10 menit selesai. Saya ingin mencatat siapa yang siap jadi kuli-kulinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Dah, terakhir. Amanat dari saya, Novel bin Muhammad Al-Idrus. Jangan percaya kalau saya mendukung calon presiden tertentu. Ya, kalau ada orang mengatakan Habib Novel dukung fulan-fulan, jangan percaya. Saya cuma mendukung yang jadi presiden nanti 9 Juli. Jadi yang jadi presiden itu nanti saya du, Dukung, yang belum jadi Saya doakan semua, moga-moga Jadi Ya semua, semoga-moga Jadi, jadi saya doakan baik semuanya Anjuran saya Jangan ada yang jadi golput Buat saya Haram jadi golput Buat saya, jenengan terserah Ya buat saya haram jadi golput Kenapa? Pemilu ini yang biayai Rakyat-rakyat kecil Yang membiayai kita-kita yang bayar pak Pajak. Kalau sampai nanti golputnya banyak, maka pemilunya diulang. Kalau pemilunya gagal, yang biayai siapa lagi Rakyat. Sehingga pesta demokrasi ini mubadir. Cuman gara-gara orang yang tidak maunya, nyoblos yang maunya golput. Makanya yang kok milih, aku raseneng loroloroni. Jelas cobloso karena merem. Selesai. Nah kamu pilih siapa? Bu, aku merem. Selesai kan? Pokoknya nyoblos. Jangan sampai jadi gol. Golput. Tugas saya sebagai seorang ustadz amanat dari pemerintah ngajari masyarakat untuk netral, ngajari masyarakat untuk lu Langsung umum, bebas dan rahasia. Nanti di bilik suara rampung dari pemilu, mungkin saya akan ngomong kalau pilihan saya menang, baru saya ngomong oh pilihanku, gitu kan ya. Kalau pilihan saya kalah, saya juga akan ngomong oh pilihanku oh, selesai. Jadi jangan kan pernah ngerti pilihan saya yang mana. Ya sia. Setuju? Jangan ada bertikai gara-gara ini ya. Sebab saya sedih. Saya banyak mendengar nih. Satu dengan yang lain kadang sampai musuhan. Kadang satu kiai, satu ustaz dimusuhi sama kiai dan ustaz yang lain. Karena beda pilih. Pilihan. min. Ingat. Sembilan Juli ada Ramadan. Itu saja yang kita pikir. Sembilan Juli ada Roma, Ramadan. Mari kita bersama-sama tutup majlis ini dengan ikrar sebagaimana yang kita biasa baca di majlis ini. Tirukan saya ya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadarrasulullah ya Allah hamba bersaksi Tiada Tuhan kecuali Engkau. Ya Allah, hamba bersaksi bahawa baginda Muhammad adalah utusanMu. Ya Allah, Engkaulah tempat bergantung kami. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Menolong. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kuat. Ya Allah, karena itu saya berlepas diri dari semua ketergantungan kepada selainMu. Ya Allah, hamba hanya bergantung kepada dirimu. Ya Allah, hanya hamba membutuhkan pertolonganmu semata. Ya Allah, hamba hanya membutuhkan pertolonganmu semata. Ya Allah, tolonglah hamba. Ya Allah, tolonglah hamba. Ya Allah. Tolonglah hamba Ya Allah Hidupkan hamba Matikan hamba Bangkitkan hamba Dengan La ilaha illallah Ya Allah Tolong masukkan hamba Kedalam surgamu Bersama kekasihmu Dengan ucapan La ilaha illallah Ya Allah Masukkanlah kami semua Dalam benteng لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه الفاتحة بسم الله Kan assegal, ihdina sursatul mustaqim, sursatul dzinah, dan assegal, bukan yang mungtubianah, malah taalina. Allahumma, cill salli wa sallam ala syyidina Muhammad, miftah bab rahmatillah, aada ma fi ilmillah, salatan wa salaman, daiman bidadam mulkillah, wa ala alih wa sahibih. Allahumma, jgalfi taatika, farhi wa وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز أن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وَسَامِحْنِي فِي مَا مَضَى وَمَا يَأْتِي وَاكْتُبْنِي فِي دِيوَانِ سَادَاتِي وَاسْلُقْ بِي سَبِيلَ نَجَاتِي فِي حَيَاتِي وَمَمَاتِي اللهم إني طامعٌ فِي أَطَاك راغبٌ فِي رِضَاك مُسْتَسْلِمٌ لِكَظَاك فَاكْتُبْنِي مِنْ عَوْلِيَاك وَاسْلُقْ بِي سَبِيلَ هُدَاك Wa sallallahu ala terima kasih dan mohon maaf silakan duduk nikmati hidangan yang akan disediakan dan dibagikan insyaallah barakah amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh